بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي على وصحبه س للعالمين م ا ماينفعنا بما كنا ب نتكلم معاكم في س ي ر ة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا وصلنا إ ل ى س ي ا س ة المفاوضات التي اتبعتها قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسياسة المفاوضات تهدفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله الله إنما كانت صلى مع في أ و ل ما تهدف إ ل ي ه إ ل ى ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن هدفه الذي جاء من أ ج ل ه فهم ظنوا في واقع ا ل أ م ر أ ن هذا كلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبادئ وتصورات وضعها لنفسه ويريد أ ن يحقق بها أ غ ر ا ض ا من عنده ولكنهم فوجئوا ب أ ن هذا أ م ر من الله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغير أ و أ ن يبدل من تلقاء نفسه ل أ ن ه لم ي ج ي بهذا الأمر تمكينا لنفسه و إ ن م ا تمكينا لشرع الله الذي أ ر س ل ه الله به إنك حوالين النقطة الناس مريدون أن لأنفسهم كما مراكز سياسة لي هي الأرضية يحققوا شخصية المفروضات بالدر عادة أصحاب الدعوات فهل أو او تحقيق رغبات تساعدهم على ا د ا ر ة شؤون ا ل ح ي ا ة بان يكون لهم منصب وجاه وسلطان فهذا نستطيع ان نتعامل معه اما بالمال واما بالجاه واما بالسلطان او غير ذلك فصاحب ا ل م ب د أ والدعاه ل ل ه لا يغيرون ا ل د ا ه م ولا يغيرون عقيدتهم ل أ ن ه ما جاء بهذا من عند نفسه و إ ن م ا جاء مبلغا عن الله عز وجل يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما انزل إ ل ي ك من ربك فما بلغت رسالته هيتعرض يعصمك للأذرة والله من الناس فالأمر بالنسبة للمسألة من عند أ ص ح ا ب الدعوات بل أ ي و ة أ ر ا د الله عز وجل أ ن يبين لقريش ومن على ش ا ك ل ت ه ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب دعوه ويغلد عن الله وليس له أ ي غرض من ا ل أ ع ر ا ض ا ل د ن ي و ي ة العقيرة الوبيع وما ت ن ا ز ل قيد امله عن شيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء بل إ ن ه لاقى العذاب و لاقى المظاهرات من زوجاته في ان نرتفع بمستوى المعيشه لديهم في نزل قول الله عز و جل يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها كذناتك كل إن كنتم أزواج أنساء مني إن تردن الله ورسوله بالدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله عدل ا م ح س ن ا ت من ك ن اجر أ عظيم يعني ب خ ي ر ه م عاوزين م نلوجها وسلطان خلاص اتكاها الله فتعالين امتاكن واسرحكن صراحه وإن كنتم ما ب د ل عن س ي ا س ة المفاوضات هذه تدل د ل ا ل ة ح ق ي ق ي ة على أ ن د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب الدعوات ا ل ح ق ي ق ي ة الذين يبتغون ف ي ه ا وجه الله لا يمالون ولا يجادلون ولا ينحرفون عن مبادئهم تحت أ ي ت أ ث ي ر ما او تحت اي ر غ ب ة ما ده مش موجود عندنا في ش ر ي ع ة الاسلام ولا عند رسولنا باعتباره المثل الاعلى واصحاب الدعوات دولي ه م برضو يعني ورثه الانبياء زي ما قالوا النبع السلام العلماء ر ث ت ي الانبياء والانبياء يورثه ه درهاما ولا دينارا وانما ورسه ايه ورسه العلم وعشان انه الكلام بتاع لم بنقول النبع السلام مش كلام ورثه ورثه مش مدس كده يعني مش كان ل م بس ي ع ي كان ممكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لك الغايه تبرر الوسيم الغايه ايه بمعنى ايه بمعنى يقول لكم ماله ه م عايزين يخلوني زعيم ورئيس انا ا ب ق ى زعيم ورئيس وامشي معاهم ولما اقعد على زعامه كده ا ف ض ط على الناس اللي انا عايزه م فمين ولا ايه شو ا ن ت و بتقولوا كده ان الله يزعب السلطان ما ذ ا يزعب ا ل ق ر آ ن ي قال و أيوة ل لك ق لا إ ح ن ا ماكنتش ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ع م ل ي ة د ا ت ن فهمين ف ش ويبقى ل يعني يعني ا ل ت ر ي ة و ا ل ع ي ي د ة و فعلا يريد وجه ا الله ومتربى ا على كده قال لما يطلع نطلع كلنا علي ه معاه إ ن م ا من نجم فوق هو جاي لوحده هيجي مع مين بلده ي ج ي مع مين أ ه و ا ء م خ ت ل ف ة ف إ ح ن ا ا ع و ز ي نعمل ن ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ر ي ض ة ان ل العريضة ق ا ع د ة إ كله يتربى على إ ن ه م ب د أ لا يحيد عنه مبدأ إحدى انما يقول لك الناس كل واحد عاوز يعمله م ش عارف يعمله و بعدين الأخر يقول لك إ ح ن ا نجيبها من فوق ويجيبها ت من فوق فيه و ع م ر ه ما تجي ي من فوق إ ل ا ز ك ا ة من عند ربنا سبحانه وتعالى آآ ي س ا م د ه ا في د ق ي ق ة حتى ايه يا مولانا ك م ت ي س ا م د ه ا في د ق ي ق ة ديالها ع س حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ه ا ل أ ر ض وزخرفها و ا ز ي ن ت وظناه انهم قادرون ايه اعطاها امرنا ليلا ايه فجعلناها حصيدا كلمتها ع بالامس يكون زرية ولا بتاع أكتر إنجل آيه هو أكتر من كده بكتير يعني الواقع مش أنتوا ولا مش و ا ل ل أعلم ه ب م اردت سيحفص م م ش ع ان أ ح اكون ي ي ب ن ع ش م في ا ل و ا ق ع بنعيشكم ف ي ا ل ومسافرا ا ق يبقى ع النبي ومسافرا ك ا يقول ل ومسافرا ومسافرا يتمكن و م س ا ف ذلك أو ا ل ل بيقوله ك ا م أنه زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عملوا م ع ه خناقه وقالوا له متبداش انت رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة والناس اللي وزير واللي غفير واللي كذا وكذا معايش مراته ك ا ب ل ا عربيه وكذا وكذا واحنا نجي زي ع ا م ة الناس فمن ولا ي ه قال لهم لا أ ن ا كده وملبسه صلى الله عليه وسلم ومسكنه مش هو ا لم و ح اصحابه ة بابا هو ع ر يجب ه ما ما حصل ش عرش ك س ر وقعد عليه وعرش ل ا فارس وقعد عليه انما نائم على ح ص ي ر ة م ا ث ر ه ف ض ل و ع وكذا الرجل لما ج ا شافه قال حكمته ف ع د ل ت فانمت وعمت انما لو كانت كلها في بطنه كان يبقى نائم على ا ل سريره من كل يوم من جيبه و ل ا ايه هذه المبادئ يا مولاي ه ذ المبادئ اللي نتكلم فيه فخيرهن الايتين خيروا نساء النبي صلى الله عليه وسلم على قبول عيشه ف إ ن الله عاد ا ل م ح س ن ا ت م ن وكنا نكتازين بشوط ا ل ز ن ل ق وكن هاته العاديه انا م ل ي ش ت ا ب و ك عزيزتي ا ش ايشا ء ا لكويس ل ي ة و عدن ي ا ل ل ي هي ب ر ض و معقولة و ت ر د و ن إ ل ى نيم ع في ه ا م ا ل ا ع ي ن ل ا ع ي ن ر أ ت ولوزن س م ع ت ل ا خطر ع ل ى ق ل بشر ب ي ق ل ص ت أ ر ملو ا ل ح ا ج ا ت د ي سؤالي ش ن ت ب ت ق و ل و من م ط ل ب ا ل حسنا ء ي و ل ي ع ا ل مارو ش ك و ل ك ل ا يعني أ ن ا عاوزه شعرها ج م ي ل ة ش ع ر أ ص ف ر ولا خضر ومعرفش ومعرفش قال أ ي و عم ه هتقولك عاوزه مليون جنيه هتدفع ولا مش هتدفع خلاص اللي عاد ب ر ك و ة ل ل ك ح ل و ا ل ل مش عارف يرحل فده الكلام اللي احنا بنقول فيه ا م ث ل ة اه بس هي ح ي د ا ن ا في ح ي ا ة النبي عليه الصلاه والسلام انه مكنش ا ا بيقول كلامه بس او ي ت م س ك عشان يتمكن وقال لا لا ل احنا معندناش ا ا ل غ ا ي ة تبرر ايه الوسيل ه ا كلمه م ه م ة جدا جدا لابد ز م تاخدوا ا منها ل ل ك م يعني يعني ايه يعني ب ان تكون ا ل و س ي ل ة م ت ف ق ة مع الغايه ة الوسيلة ملغاية يعني ان ما حرام الحرام تبقاش حلالة ارتكب الى اصل الى الحلال و و الوسيلة وقول وانا فلوس وعمل وعمل ومرشية اللي الغاية ايه اي ايه مخاطرتي بيعمل لك بولا تبري يعني يعني يمشي في أي طريق وقول لك أيوة أنا هبيع يجيب جمعية خيرية عشان جمع لا يمكن تزمي م ان ع د ن ا الغالة ش تكون ب لابد ر الوسيلة أن ت ا ل و س ي ل ة م ش ر و ع ة و ا ل غ ا ي ة م ش ر و ع ة و إ ل ا يبقى احنا خلفنا ا ل و ا ربنا لما جيه ت ع ب د ن ا تعبدنا ب ا ل و س ي ل ة ا ل م ش ر و ع ة لتحقيق غ ا ي ة المشروع و إ ل ا كان هناك تناقض صح يعني على الحرام حلال والله عشان يقول لي على تعمل يعني به ما يمكن اعمل الحرام واجي عند الحل معملش أ فالغايه لا تبرر ا ل و س ي ل ة على ا ل إ ط ل ا ق عندنا في شريعتنا وفي كل ش ر ا ئ ع ا ل س م ا و ي ة اللي نزل عند ربنا والمعترض ما فيش ح ا ج ة اسمها ا ل غ ا ي ة تبرر ا ل و س ي ل ة لا في عندنا ا ل و س ي ل ة و ا ل غ ا ي ة كما تعبدنا الله بتحقيق غ ا ي ة م ع ي ن ة فتعبدنا أ ي ض ا ب ا ل و س ي ل ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ح ق ق ة لهذه ا ل غ ا ي ة فلابد ان تكون ا ل و س ي ل ة مشروعه والغايه مشروعة. مشروعه ي ايه? يعني ن ن ولا و ما ك مثلا الغاية ان انا ح اسكندرية قال اه واني ا ان في الطريق النقاط ر ف في التفتيش. واني قال شايل ايو وكذا وكذا وكذا. جلقى جلقى وانزل في الطريق الصحراوي وليف وامل كده السيكة. قال اه. قال يبا انا البتاع الطريق بلانسات قال هسيب في عشان منفعش. في اصلا. ما ن فلابد ع ش ف ان تكون ا ل و س ي ل ة مشروعه و ا ل غ ا ي ة م ش ر و ع طيب ا ل د ل ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة اللي بنقودها من ا ل م س أ ل ة ديا اللي هي الايذاء والمفاوضات مع النبي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل ن ه ا و س ل ش لما طلبت من النبي بعض المطالب قالوا ا ي و ة هم ط ل ب ي ن ه ا ل ي قالوا ط ل ب ي ن ه ا عشان يؤمنوا قال لو كان عشان يؤمنوا كان ربنا اداهم للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لانه لما يبقى الهدف من هذا الطلب الايمان ربنا سبحانه وتعالى يدعوهم اليه ويهيئ لهم ايه الاسباب صح و انما ل ل ه إيه؟ لما يبقى الوسيله والطلب ده للعناد والاستكبار والاستهزاء بالنبي الصلاه ل س ل ا م يقوم ربنا ما يدهمش هذا ا ل أ م ر قال ازاي قالوا هو ا ل ح و ا ر ج ي ن مش قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أ ن ن ن ز ل علينا إ ئ د ة من السماء قالوا ت أكل ق نريد أ ن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ت ط م ئ قلوبنا و ن أ ن ق صدقتنا ونكون عليه شوفوا بك قال الله إ ن ي م ن ز ل ه ا عليكم بس يخلي بالك فمن يكفر بعض منكم ف إ ن يعذبوا عذابا لو عايزه معا قال أ ن ا ه د ي ك م بدل أ ن ت طلبتم و أ ن ا حاسس منكم ان بعضكم ما ي و م ن بهذا س اللي بعد قال فيش حد من ا ع ا ل م ش ا ف صح و ا للنبي ع ل م ا ق ا ل والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من اخينا وعنب فتفجر الانهار خلال تفجرها أ أو, او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نكرهه الكلام كل سبحان ربي هل كنت هو قال على موقفه وعلى قدرته وعلى إ م ك ا ن ي ا ت ه ومع ذلك أ ي د ه الله عز وجل في هذا الكلام وقال ولو فتحنا عليهم بابا من ا ل ث م ا ء ل ا ظ ل فيه يعرجون لقالوا إ ن م ا سكرت ايه بل نحن ق و ن مسحور يعني لو جئتم بكل آ ي ة لن يؤمنوا بها لانهم مش طالبينها للاستجابه ة وعشان و ش ن ف م مسيدنا إبراهيم زي مسجد نبراهيم. سيدنا إ ب ر ا ه ي م طلب من ربنا ان يوري له كيف يحمل قال بلى ولكن لاطمانك فلما ع ر ف صدق نيته عمله صح ولا فعشان كدا ربنا عارف ان هؤلاء ي ع ن د ه م ل ا ن م ا كانوا ف ك ر ي ن ان النبي معجزه ا ل ق ر آ ن بس لا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانت لهم معجزات م ا د ي ة وراها بعد العرب لما نزل ق ومع ل الله عز وجل يا وجل و ل ن ة وإيه رأوا أن القمر صار فرقتين وجبل أن يقبس بينهم نص النحاد ونص النحاد في الوسط. من ورغمات فرقتين يقبس عام وقمسمائة ذلك جاء العصر الحديث عشان ا غير ل م س ل م ي ن هم ا ل ل يثبتوا ي دي دين المسلمين أيوة مولانا عمي النجار حاجز قال ربنا سخر أ ه ل ا ل ق ف ر ان هم يصرفوا ميزانيات لا ح ص ر له ويطلعوا على القمر عشان يروا ب أ ن عيونهم و ا يثبتوا صدق ا ل ق ر آ ن الكريم ما هذا الواقع م و ل ا ن ا قال لك هنا حزام أ س و د محزم القمر ب ا ل ك ش ف الحاجات ب ت ا ع ه ا ل ج غ ر ا ف ي ا والجيولوجيا قالوا ا ن دي احجار من باطن ا ل ق م ر ف ا ن ش ق نصري سبحان الله العظيم و ع ش ا ن ك د ه ب نقول ان دلائل ا ل ق ر آ ن الكريم م س ت م ر ة الى يوم الدين فما لم يدركه الاولون اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان يطمئن قلوب اللي امنوا بالنبي عليه وما ل س و شافوهوش ت أ ت ي المشاهد ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ع ي ن ي ة على يد غير المسلمين ليطمئنوا قلوب المسلمين بان ق ر آ ن ه م صدق وان نبيهم صدق وان هذا قول صدق من عند الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من من اصدق الله اصدق حادث قيله الله ولكن ا ماشي ح ب ب هذا ده يبين لنا ان ه الطلبات لما عجزوا مع النبي في المفاضات وما قالوا انت بقى عشان نؤمن لك عمي جبنا الاشياء دي قالوا لا انا ماعنديش دي وربنا ايادوا قال ايوا انت م ا ع ن د ك ش دي واحنا لو اردنا لافعلنا ولكن لو اردنا وجئنا فهناهم لا يؤمنون قال النبي يحزن لعذاب امته النبي ايه لعذاب منه ايوه ربنا يقول في وصفه في اخر ا ل ص و ر ة لقد جاءكم رسول من ايه عزيز عليه ايه حريص عليكم ا ل ل ي اكثر من ذلك وما كان الله ليعذبهم اه اه ما هو زي م ا قال ا ل ل ي سيقوم سيدنا عيسى ف إ ن ي عذب وعذاب ا لو عذب واحد من العالمين من ر ح م ة ربنا ب أ م ة النبي عليه السلام ما حققش لهم الطلب لانه لو حقق لهم الطلب كان يتطلب عليهم إ ي ه لو لم يؤمن فهذا من ر ح م ة ربنا ب أ م ة النبي عليه السلام وما كان الله م ع ذ ر ه م أ ن ت فيهم وما كان الله م ع ذ ر ه م ايه يستغفرون يبقى اذا انتا الملاحظات اللي كانت على س ي ا س ة ا ل م ف و ض ا ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقطع الثاني من س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللي هو الحصار الاقتصادي ق ا ل يعني إ ي ه ق ا ل يعني عاوزين يضيقوا الخلاق على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ايه عذاب وضرب وسب وغير ذلك ما اجداش معاه قال, قال احنا لازم نخنقهم ونطلع روحهم ونموتهم زي الفراد قال احنا نعمل و ث ي ق ة كده ونجتمع زي الامم ا ل م ت ح د ة ولا هي م ت ح د ة ولا ح ا ج ة انما هم متحدون على الزرزره على الاسلام بس نفس الوضع ولكن ي ي ع م ل و ه ان والحاجات يكون هناك افراد و ي ك و ا هناك افراد و ي ك و ك ل ق ا ل قالوا ل ك ل افراد ويكون ا ن ا ك ا ج ة و ل ا بتبلع على ح د ق ا ل ويكون هناك ا ف ي ه ا ل ن ا س د و ل لا نتجاوز منهم ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم ونحبسهم في ا ل م ن ط ق ة بتاعتهم قال يا اما ي ج ذ ب و ن ل ب ق ى النبي كده ويسلموه يا اما يتعذبوا معه فمن ولا ايه فتعاهدوا فيما بينهم على الحصار الاقتصادي ك ل ا م كلام ش ك لا مش كلام. لازم بقى نكتب كنتراته ووثيقه ا ي ن ه وعبد ونعلق ا ل ع ق د ده في جوف ا ل ك ع ب ة المكان المقدس عندهم من اول ما ربنا وضعه و ا قال ي هم عارفين حرمته قال لا هم يعني عشان حاجة فيما بينهم على ده مكان مقدس ح ص ا ر ا ل ن ب ي قال ايوه هو الوحده خلي بقىكم يعود هو, هو, هو وعيلته وقرايبه بني هاشم وبني المطلب ا طيب ما دولي في عمي فيهم ناس بيحبوا النبي ع ل الصلاه والسلام بكرهوا النبي انما كلهم انحشروا فين مع النبي ع الصلاه ايوه قال يعني هم وبيضيق الخناق مش على المسلمين بس أ و على اللي هم ج ر ي ا ي بس ق ا ل ن ا و ا ل ل ي س او أو يتوقع منهم المساعده ة زي ما مثلما ي ت ك ل م و ن مع ا ل س ع و د ي ة والبحرين وقفر على انهم م ا يمدو مساعدات لمصر وهم يستعينوا بجرايدنا والمحسوبين علينا فهم برضو عملوا كده المسلم والكافر قال قل, قل كلهم حشروهم معنا ر س ا ئ قال عشان يتعاونوا الاثنين على انهم يسلموا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهنا حته لازم اقولها ان الله عز وجل يؤيد دينه بالبر و ا ل ف ا ج ر لازم يبقى د ي ن ع ر و ف ربنا بقى يؤيد ي ن ه بيه بالبر والفاجر قال ازاي يا مولانا قال مني لرب سيدنا موسى اعداء اعداء ولذلك عتب علي ه قال الم نربك فينا وليدا ل ل ه ولبست ي فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت فعلتها قال ت ع ل ت ه ا ا ذ ا وانا من الضالين أ و ع ى تذكر ا ل ض ل ي لا يعني من المتحيرين في ا ل أ م ر حتى هداني الله وعلمت الحق والصواب ف ا ل ت ج أ ت إ ل ي ه أ ل م يريدك ضالا فهذا متحيرا في الطريق يعني المعالم مش و ا ض ح ة فربنا وضحت الطريق ومش عليه انما الضلال المبين إ ن ك تتبع ت العميان كذا آه. ايوه اذا لم يخروا عليها صما لا لازم نتفكر ونشوف ع ي ن فالضلال ا ن ن تبقى ت م ن ق ا د ه ومش عارف انما لما ت ر ج ب تحاول ومتحير قال ربنا يديك فمن ولا ايه ربنا يديك التي هي اقوى مش حبيبنا فعشان كدا سيدنا موسى ربنا سخر له ق ع د ا ء قعده ا عشان يربيه قال أ ل م نربك فينا وليده قال أ ي ففعلتها إ ذ ن و أ ن ا من الضالين ففرغت منكم لما خفتكم فهدي و ربي حكما وجعلني من المرسلين يبقى إذن العملية جاهد وفقه. يبقى إذن سخر فرعون لتربية سيدنا ربنا ربنا وفقوا إذن إذن فرعون ده جاهدوا سخر و ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و اجمل ا ل ي ي ا م ل ا ي ه ي ه ي ا م ا ل ي ه ي ه ي اجمل ا ل ي ه ي ه اجمل ا ل ي د ي ه ه اجمل اليهوديه ه اجمل ا ل يهودي. ي ه و د ي ي ا ي ه و د ي ي ل ه و د ي ل و د ي ه هي اجمل ا ل ط ه ي ه ع ب د ا ل ل ه بن ي ر ي ك ج ق ا ل ي ب ق ى ي ذ ا ر ب ن ا ب أ ي د ا ل د ي ن ب ا ل ب ر ف ه و د ي م ا ي ب ق ى ي ص ح ا ب ا ل د ي ن ع ن اجمل ي ه و د ه و د ي ه هي ا ل ا ل ي ه وعشان كده نقول ه ان اصحاب الدعوه والحصار الاقتصادي منهم ناس مكنش ا عندهم دي ومع ذلك ا و ز و ا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال عشر ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينصر م ح م د صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ربنا اراد ينصر بغير غير ربنا طيب الهب؟ دينه المسلمين المسلمين قال ما قال لا خلي ب ا ك من النصره جاء منين جربونا سبحانه وتعالى وضع في قلوبهم ا ل ح ا ل ي ة و ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ق ب ا ئ ة اللي احنا م ت ك ل م عليها عشان ت ب ق ى سبب في ح م ا ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنو مش بدعوته مقلين مش انما العصبية وال... العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل أ س ر ي ة هي ا ل ل ي دفعتهم انهم يحمي النبي عليه السلام عشان ما يعيروش بانه واحد من قبيلتهم ذ ل أ و اهينه او كذا او كذا ا ن ق و ل المسلمين اللي امنوا مع النبي واتحاصروا ن في الشعب بل ت ب د و المسلمين ويريدون الاخره ة والناس اللي بيريدوا الدنيا وهم كفار, كفار. ليتعذبوا بل ده ا الله عزاقا ان الله عليه وسلم بهؤلاء ازاي بل الحمية والعصبية اللي عندهم كانت د صلى الله عليه وسلم بل النبي نبيه عندهم الله عليه الاعتداء ينصر سياجا محمد يحمي وسلم وعشاكدا سلموهوش و ع ش ا ن كده م ا سلموه ش يعني هم ل و زي م ا انت ب ت ق و ل و ن لما ي ق ي ل و ن ل ف ا ن ح ط و ن ك تحت ر ق ل ي هم ه لو كانوا لو كانوا ما عندهم ش العصبيه ة لو ما كانش ن ع د م العصبية ديا كانوا يسلموا النبي في ثانيه انما ا ل ع ص ب ي ة ديا كانت مانع وسياج وحاجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الله عز وجل يؤيد دينه بالبر والفاجر الحصار ده عملوا ايه قالوا انه قعد ثلاث سنين وروايه تقول قعد سنتين على اي مكان قالوا الحصار ده قال اي قال طب هم لا يبيعوا املهم ولا يشتروا ولا أ ي بضاعه تاتي لمكه ويمكنهم من الشراء منها فلا يرجعوا بشيء م ع ه م الفلوس لا لهم ولا م ح د ش ب يشتري منهم لا من التجار العرب بتوع قريش ولا من التجار اللي جاي من ح ب ش ة ولا من جهات اخرى محدش لهم بيبيع ولو حتى باضعاف مضاعفه فكانوا ي أ ك ل و ن ورق الشجر وجلود ا ل م ي ت ة ثلاث سنين ف ش ق هذا ا ل أ م ر على جماعه ة من ي من المعتدلين من العرب من قريش قالوا ل ل ه اني ظ ل م ي ا خ احنا جاعدين نتمتع بقنا ثلاث سنين و ا ل ع م ل ي ن مبحبحه معانا ودول قرايبنا ومنين ا وكذا وكذا و ك ذ ا و م س ي ب ي ن ه م ماينفعش الكلام ده في هذه ا ل أ ث ن ا ء قال الله عز وجل اخبر نبي ه محمد صلى الله عليه وسلم بان ا ل م ع ا ه د ة ا ل و س ي ق ا ل كنت راتب على الغفله ا ل ك ع ب ة ا ك ل ت ه ا ا ل ع ر ا ض ة النملكها ل ولم يبقى فيها ا ل ا ك ل م ة و ح د ة بسمك ا اللهم فاخبر عمو ابو طالب ق ا ل له ربنا اخبرني كذا كذا كذا فهو خدها ف ر ص ة وقال ان كنت صادقا حتبنى جيت بنا وبنفسك وان كنت كاذبا ح ن س ل ن ا ك ل ه م بابا مش عارفين كده انا ايه ا ت عارفين ف ك ر ة ا ل ب ش ع ة ف ع ر ف ي ن ا ا ل ب ش ع ة حاجه ة ك حديد ومحاوليها ش و ي ة أ س ا ط ي ر كده تبين انه اللي ما يجرب على وجهه امام لسانه يتشك في ه عمليه نفسيه زي كذا كسب الكسب اللي انتم بتعملوه د ل و ق ت عشان اللي عنده شك في أ م ر يرجع ينكشف أ م ر فقال ل ه كنت ق ا ل أ ي و ة فراح قال لهم إ ن ابن أ خ ي يخبرني أ ن الله عز وجل الذي جاء رسالته اخبره ل لتبريغ رسالته ذ ي جاء أ بكذا وكذا وكذا ف إ ن كان صادقا ففك عنا الحصار و إ ن كان ك ذ ب ا نسلمكم اياه يبقى إ ذ ا عندنا دوافع ب ش ر ي ة خ م س ة من الناس العقلاء ن ا ا س ل في قريش م ر ض ي ش على الظلم به والله عز وجل اخبر نبيه يبقى عندنا امرين تضافر على اظهار هذا الظلم فمن ولا ايه قال عشان محدش يعتقد ان ه ي د ن و مظلوم يقول ربنا عالم بالمظلوم و ك ذ اي وانت تدعو كل ح ا ج ة ولكن اذا كانت لديك ا س ت ط ا ع ة ب ش ر ي ة او اشياء م ا د ي ة تثبت بها انك مظلوم فلابد ان تقيم الدليل على ظ ل م ه د ي الكلام في س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعض الناس المتدروش يقول لك ايه ي عم ويرضى بالظلم ويقول لك ايه يا س ر ا ئ ي ل ربنا يشايفه لو كان عارفه كان ع عارف كل ا ي ا ج ه هيهيئ لك الاسباب بس زي ما انتم بتقولوا قوم يا عبد و ن ا س ع ى معاه ولا اجوم معاه ولا يعني معناه انه لا تستكين بالظلم لان انت ب ت أ ث ر على نفسك عشان مش لاقي حد يدافع عنه、ادعو. الى رفع الظلم وربنا هيسر ي لك اللي يدفع عنك ف خ م س ة من الناس اللي في قريش الكبار قال ايوه ا عملوا ذ ا الامر و فتحوا هذا الامر امام مجتمعهم ب ت اللي هو قريش بعد ان اخبر الله عز وجل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وعم ه ابو طالب عمل هذا الامر ا ل م د ة دي كان فيها صبر ولا مفيش صبر صبر على ح ك ت ي ن صبر الناس اللي عارفين انهم ط ا ع ة الله تحتاج الى صبر وعشان ك د ه اثروا الصبر لانهم يريدون ان ينالوا جزاءه عند الله عز وجل صلى الله و س م وامر اخر إ ن غير المسلمين ا ل ل ي انحشروا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بدون ج ر ي ر ة كانوا سياجا وحفاظا للنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في إ ن ه م لا يسلمونه إ ل ى غير أ ق و ا م ه م ليقتلوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان ذلك برضو أ ي ض ا نوع من الصبر نوع من إيه؟ ا ل ص ب ر صبر على ا ل أ ذ ى حميه للدنيا حمية حماية إنما المسلم صبر على المر إيه؟ لدينه على صبر ولمستقبله عند الله من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة عجلنا له فيها ماذا شعرنا ومن كان يريد ا ل آ خ ر ه وسعى لا اسعى لهم ولقد كان اسعى لهم ايه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك و م ن كان عطاء ربك ايه محظورا يبدأ ذ ا هذا الامر اللي احنا اللي الحصار الاقتصادي فيه هو منه بنكلم الموقفين بيتضح ان موقف المؤمنين قال كانوا ب ي ص ب ر م قال ع ش ا ن ع ا ر ف ي ن ا ل ق ا ن و ن ا ل س م ا و ي اللي عند الله عند عز و ج ل ن ي ه ه و ي ا مولانا ق ا ل و ا لما ا ل م م ؤ ن ي ن ب ي ص ب ر ه م قال قال اه قال هم ب ي ص ب ر و ا قال ا ليه ع ش ن ي ر ج و ن عند ما الله ص ح و و ل ي يبقى ا ذ ا هو مش عاوز ا ل ع ا ج ل ة بس هو ان كانت ا ل ع ا ج ل ة تاتي ا تاتي مش ت ا ت ي هو عارف انه هياخد الجزافين في ا ل ا خ ر ة فعشان كده بنقول ان ه الصبر ده قال ايوه قال ده له قانون ايه القانون فيه قالوا انه اللي ما يستعجل الشيء قبل اوانه يعاقب بيه ايوه فعشان كدا المشركين لما استعجلوا الثمر عشان ي ق ض و ا في الدنيا قال ق ع والمسلمين ب و لما صبروا بدل الله عز وجل لهم سيئات حسنات و ي ر س و ا ازاي قال ربنا يقول القانون عندي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم, إيه؟ ونجعلهم ائمه ونجعلهم الايه اه يبقى اذا المستضعف اللي هيصبر على ا ل آ ذ ى والعذاب من اجل رفعه دين الله قال ده ربنا هيمكن له حتى ولو كانت الامور مش متاحه ا ل آ ن انما في المستقبل ربنا هيكمله ويتمله هذا الامر وان كان العكس بانه بيريد الدنيا ومع كل الوسائل اللي يتغلب بيها على الدنيا قال جل في لحظه تزول عنه في ل ح ظ ة ايه تزول عنه قال طب الكلام د ه واقع قال ايوه واقع و ب ن ش و ف ه في الدنيا قال ايوه ومنشوفه في الدنيا قال ازاي يا اخي ا ن ت عارفين ت ع ت ح و س ف ت ه ولا لا ايوه كان له ص و ل ة و ج و ل ة اين الان ايوه امريكا في الذروه الان ولكنها الى ا ل ا ن ح ض الحضار. ا ر ة ان ت ب ت ك ل م ا ز ح د ه هم عن د ه م اقتصاد العالم وكذا وكذا قال خلوا بالكم انت بنظرتك كانسان ف ت ر ة عمرك قصيره انما التاريخ ولذلك التاريخ ا ل ل ي يقول لنا بقول ل ن ان كل ا م ة تطغى وتبغى لابد ان تنهار افلم ي ص ي ر و ا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل ه م كانوا اشد منهم قوه و آ ث ا ر ا وعمروا ل ي ه و العمد اكثر معهم ورجعتم نسبان فما كان الله ليظلم ولكن كان انفسهم يظلمون كان س ي ط ر على نصف الكره ا ل ا ر ض ي ة واصبح دولا وجزيئات الان صح ولا لأن الدول دي استولى عليها وكانت إسلامية إسلام ومع الآ... ومع بتعود لان عليها اسلامية اسلام ذلك الان بتعود الدول الى اسلامية طلبة ايه؟ دي وبيجينا روسيا يدرس في امريكا من الان تقولش انت تعاصف الى امريكا الكلام طب بقى الاصر فيه فتس قالوا قالوا إ ن م امريكا أ مش ه ن س أ ل ليه و ا بل ل ا ص ه م ي ح ت و ق ت ل السكس و ا ل م و ب ي ق ا ت والمخدرات و ك ل ه ك ل ه ك ل ه عنهم د ا م متسل... م وتماسكه و ا ت ص ا د قوي والدولار على كل العملات اللي في العالم لا يا الحاج قال أنا إنما أولادها وأولاد أولادها هلحك يلحقهم يلحقهم هي مزهزة معهم هي أه؟, قال آه. قال آه. قال أنا مش مش ولاد إذن نقص عليك ايه من, با... من انباء الرسل ما قد سبق ف ا ل ل ي ب يسبق لها عاد عملوا ي ه وهود عملوا ي ه وسامود عملوا ي ه ق ا ل ايوه ي ر ت ف ع و ي بيرتف ن خ ف ض ع مع المبدا و ي ن خ ف ض و في تركه ماشاء الله ا ل ي ب ق ى ا ذ ا ذا ف ا ي د ة الكلام في الحصار الاقتصادي ان عمر بن الخطاب وربع ا بن عامر وغيرهم وغيرهم قال لو كانوا يريدون الدنيا ق ا لما آه قال ل كانوا يستولوا على البلاد ديا قال آه ياخذوا الثورات و ي ع ش و ا ملوك زي ا ل بتاع ع ليبيا و ي ر و ح في ستين د ا ي ة قال آ ه قال لا لا لا لا هم مش عايشين للدنيا عايشين ل ل آ خ ر ة إ ن م ا لو كانوا يريدون الدنيا كانت مجتش لهم مجتش قال ايه انصف بقى الى التاريخ عشان ينصفك قال التاريخ ب ي ن ص ف ن قال ا ي و ة ا م ة ا ل إ س ل ا م بقالها كم قرن يا مولانا طيب والتحديث ا شفيت ت ج ت ي في قرن ومشي و أ م ر ي ك ا بقالها مئتين س ن ة أ و ثلثين س ن ة وهتمشي يبقى إ ذ ا ليست هناك ح ض ا ر ة د ي ن ي ة تعمر إ ل ا ا ل إ س ل ا م أ م ا الحضارات ا ل و ض ع ي ة فهي لا تعمر ولا تدوم ل أ ن ه ي د ا ئ م ة على مبادئ و أ ش ي ا ء ما انزلها بينه سلطان اذا كل هدفها المتعه و ا ل ط ر ف والحاجات ا ل ش خ ص ي ة ا ل د ن ي و ي ة و ب م ع ن و ش ا ل ا خ ر ة فاذا لا يعمرون ولا ي م ك س و ن ماشي كده ولا ايه ايوه عندنا بقى سيدنا اه ا و ل ه ج ر ة في الاسلام بعض الناس يفكر ان اللي ه ا د ر قال يعني هرب بجلده من العذاب قال لا والله شنت و بتقول ا ل غ ر ب ة كربه و ا ل ف ر عذاب ا ذ ا اللي طالع ده و س ا ئ ب بلده و س ا ئ ب فلوسه وحكته وهارب ايه العذاب اللي فيه ده هو ع ل ا ك عذاب اشد من اللي كان فيه صح ولا لا يا حبايبنا ا ي و ة فعشان كده نقول ان ه ا ل ه ج ر ة قال ا ي و ة ا ل ه ج ر ة و ق ت قال اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما اشتد بهم العذاب قال ايوه وقبل ما ينقضوا ا ل ص ح ي ف ة في المقاطعه لحصار الاقتصادي قال ايوه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره يهاجروا فين ايوه فما ل ح ب ش ة زي مكه واشد ما دي بلد كفر ودي بلد كفر يعني ما طلعش خلي بالكم نطلعش ي ما طلعش من بلد كفر لبلد ا ل س م ي ة هيترححرح هناك ويريح ويتنفذش الارض ورد ل طلع من ب ل د ك ف ر إلى د هنا هنا ت ولا ولا ان اكون افضل من اجل ان اكون ه افضل من اجل ان اكون افضل من اجل ه ان اكون افضل من ه اجل ان اكون افضل من اجل ان اكون ل إ ا افضل من اجل ب في ان ه ا ك ث كثيرة ي ر ة ا ل أ و ل الأول. الساعه أ و دي هنقولها هنقولها فين قال لما نبدا من هجر ا من بلد ا س ل ا م ي م ض ي ك عليه ف الخناق فيها ا من, من بلد لغير إسلامي اسلاميه ة حرام ا خ ر ا ج جاد ل ز ئ ي ة ه ن ا هنقولها الهجرة برضو مش كتبت تفقى تفقى وكتبت مضيق وكتبت فيها إن ش ا ء الله فهو عاوز يقول ان ا ل ه ج ر ة دي قال ايوا هاجروا فين قالوا هاجروا من عند النجاشف ي الحبش والنبي اللي دلوهم على كده قال ايوا يعني النبي, خلي بس عشان تركوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عارف ان الحبش على دينه ايوا و ا ل ن ص ر ا ن ي ة الحق ما بتقولش ان الله ثالث و ث ل ا ث ا ل ن ص ر ا ن ي ة لماذا م ا ب تقول ش ان الله س ل س ل س ل ا س ه وعشان كده النبي قال ان بها ملكا لا يظلم ا ي احد, عنده. لا احد ايه؟ عنده فهاجروا النبي يقول لبناته خليكم ن هنا ت ا ترحش مع زواكم ق ا ل ي زواكم ما لا يوحي وحدهم هاجر عثمان ا بن عبد الله ب ز و ج ت ي رقيه ايوه وطلحه هاجر بزوجته دول اللي كان معاهم زوجاته و ل ب ا ق ي كانوا عزاب زي حالتنا كده ماشي ح ب ا ي ب ق ا ا ذ ا ا ل ه ج ر ة مع ان كنا ا ي ز ا ء وصعاب وكذا وكذا ما, يعني ما خلاش بنته ت ق و د تروح وقال لي انت روح انت بس وبعدين نبعتالك ق ب ه ولا كذا ا لا لا لا لا, لا. ناس ب ت ج ا ت في سبيل الله ففرارا بالدين قال ايوا راهم قال ا ي و ك قريش سبتهم لا بعثت في طلبهم بعثت في طلبهم قال بعثت في طلبهم قال ايوا قال ب ع ت و ا من ايوا بس كان قبل خلي بالكم برد كان قبل ا ل إ س ل ا م على ك ن فضل يا استاذ